بسم الله. قال رحمه الله. قوله تعالى: بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قوله تعالى: أن يمدكم. تقدم الكلام على بعض ما يتعلق بالآية. تقول المؤمنين هذا ما خذنا صح من هنا. قول تعالى إذ تقول المؤمنين أليك فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا الآخرة سيئة الفنان الأخرى قال قوله تعالى أن يمدكم أربكم الإمداد إعانة الجيش بالجيش هذا معنى الإمداد أن يمدكم ربكم يعين جيشكم بجيش آخر وهذا لازال مستعملا هذا المعنى عند الناس يقول نريد مددا هاتوا لنا مددا أي هاتوا لنا رجالا يمدوننا ويعينوننا ولا سيما عند الضعف أو عند أيضا كذلك القوة إذا أرادوا أن يفتحوا البلاد إذا أرادوا أن يفتحوا البلاد ربما يحتاجون مدد فنعم فهذا معنى أن يمدكم ربكم الإمداد إعانة الجيش بالجيش وقد سئل عن هذا الأمر وهو أن يمدكم ربكم الله سبحانه وتعالى مدهم على خلاب بخمسة ألاف مع أن جبريل أو أوتي بإراد بعضها العلم أورد إرادا وسأل سبقي سؤالا عن هذا فقال كيف يعني هذا المدد الكبير وجبريل يقفي يكفي في دفع شر هؤلاء الكافرين وإهانة هؤلاء الكافرين والله سبحانه وتعالى يمد بثلاثة بخمسة على خلاف بين العلم والمدد المقصود هنا مدد الملائكة إن الله سبحانه وتعالى أمدهم بملائكة مع أن جبريل قالوا قادر أن يدفع الكفار بإذن الله سبحانه وتعالى بريشة من جناحه ريشة من جناحه يدفع بها هؤلاء الفجرة فأجاب السبكي بأن ذلك أرادت أن يكون الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله تعالى في عباده والله على كل شيء قدير جواب جيد جبريل يكفي جبريل قلب قرأ كاملة كما تعلمون جعل السافل أعلى وجعل الأعلى سافل عليه الصلاة والسلام وهنا الله سبحانه وتعالى ما أمد بجبريل فحسب بل أمد بجبريل ومعه أيضا كذلك غيره من الملائكة ومعه غيره من الملائكة مع أن جبريل ريشة واحدة لو استعملها لأهان الكافرين ومات بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن أمد الله بهذا المدد قال لأجل إظهار أن الفضل إنما هو الأنبياء وهؤلاء مدد كعادة الجيوش فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهؤلاء مدد هم الذين هزموا الكافرين وهؤلاء مدد هؤلاء مدد كعادة المدد في الجيوش رعاية للصورة والأسباب التي أجراها الله سبحانه وتعالى وإلا رسول الله وأصحابهم الذين قتلوا أولئك وأهانوهم بفضل الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الملائكة مجرد مدد مجرد مدد وهؤلاء هم السبب الأول قبل ذلك أي أعنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا لا بس. جواب لا بأس به أن هذه الكثرة من الملائكة التي أمدهم الله سبحانه وتعالى بها هي من أجل هذا أن رسول الله هم هو الذي قام بهذا الشيء مع أصحابه عليه الصلاة والسلام هؤلاء أعانوهم إعانة أعانوهم إعانة فقط ولا هم الأول هم الأول في هذا النصر بفضل الله سبحانه وتعالى كل ذلك هو من عند الله جل وعلا إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كف فيقون سواء بجبريل أو بغير جبريل ومن معه من الملائكة عليهم الصلاة والسلام ربما تضع في الأسباب بل لا توجد الأسباب ويوجد الله سبحانه وتعالى الشيء ويوجد شيء جل وعلا أي الأسباب بشرية ويوجده سبحانه ولكن جعل لكل شيء سببه جل وعلا جعل لكل شيء سببه هذا الذي أجر الله سبحانه وتعالى فهذا لا به وإلا جبريل يكشف المدد لكن لأجل إظهار هذا الأمر أن رسول الله ومن معهم لهم المشاركة الأولى في الهزيمة هزيمة الكافرين وهؤلاء أمدهم فقط أمدهم مددا على عادة الجيوش ومدد الجيوش لعاية للصورة أي للصورة الأسباب والله أعلم ومن نصر إلا من عند الله كما سيأتي لا بمدد جبريل عليه الصلاة والسلام ولا بأصحاب رسول الله حصل النصر ومن نصر إلا من عند الله هذه أسباب فقط أسباب جراها الله سبحانه وتعالى وجعلها وحث عليه وأمر بها وعدوا لهم ما استطعتم من قوة أمر بها أمرا واجبا أن أهل الإسلام يعدون ما من قوة لإعداء الله قال والامداد إعانة الجيش بالجيش وقيل ما كان على جهة القوة والإعانة يقال فيه أمده إمدادا هذه حفظها الفائدة اللغوية الامداد بالأصل هو إعانة الجيش من جيش وقيل ما كان على جهة القوة والإعانة يقال له أمده إمدادا وما كان على جهة الزيادة سيأتي يقال له مده مدا مده مدا غير همس ما كان على جهة الزيادة فقط وأما ما كان على جهة القوة والإعانة يقال أمده إمدادا قال وقيل ما كان على جهة القوة والإعانة يقال فيه أمده إمدادا وما كان على جهة الزيادة يقال مده مدا ومنه قوله تعالى والبحر يمده على جهة زيادة من غير همز يكون على جهة الزيادة وبالهمز على جهة القوة والإعانة يقال أمده آية الثانية يقال فيه مده مدا ما عندي مدا نعم عندي مدا سهل أصله مدا مددا ثم حصل الإضغام للتضعيف هذا يقال مده مدا ومنه قول تعالى والبحر يمده وقيل المد في الشر هذا أيضا يحفظ مع ما تقدم من هذا الخلاف وقيل المد في الشر والإمداد في الخير يدل عليه قول تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون هذا في الشر كما ترى وقوله ونمد له من العذاب مدى كذلك وقال في الخير أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وقال وأمددناكم بأموال وبنين حاصل هذه خلافات بين أهل اللغة والمعنى الذي هو المقصود والمراد من الآية على علمون الإمداد عانت الجيش بالجيش فالله أعانى جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش الملكي، أعان الجيش البشري بالجيش الملكي، هذا هو المقصود على معنى الإمداد المعلوم عند أهل اللغة. ثم اختلفوا فيما هو بالهمز وفيما هو مجرد عن الهمز. فقيل الذي هو بالهمز يقال أمده إمدادا وما كان على جات لعانه يستعمل معه الهمز، يقال أمده إمدادا وما كان على جات زيادة يقال مد. من غير الهمز مده مدا وقيل الإمداد في الخير والمد في الشر الذي هم غير همز وقيل المد في الشر والإمداد في الخير وذكر الأدلة التي على تدل على المقصود والله أعلم قال رحمه الله قوله تعانى بثلاثة آناف من المنائكة منزلين قرى بن عامر بتشديد الزايف منزلين قرى بن عامر وmoi اقرأ سبعية بتشديد الزايف على التكثير لقولي تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة بتشديد زايع على التكثير فإن التضعيف كما يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ونزيد المبنى بالتضعيف فدل على زيادة المعنى هو تكثير المذب أو المدد كثير المدد وأنه مدد كثير لقول تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وغرى الآخرون لا أكثر العامة العامة والرعلى الثاني وغرى الآخرون بالتخفيف دليله قول تعالى لولا أنزل علينا الملائكة وقوله وأنزل جنودا لم تروها حاصل أمدهم الله بمدد عظيم اختلفوا في هذا المدد فقيل خمس ألاف وقيل ألف وقيل ثلاث ألاف وقيل تسع هذا المدد كل غرام ظاهر فيما ترون بل إن تصبر وتتقو فورم هذا يمدكم ربكم بخمسة ألاف من الملائك المصومين هذا محتمل أنه مد بدر ومحتمل أنه مد معود به في أحد أن الله يمدهم به وهذا الذي يظهر مد معودون به في أحد أن الله سيمدهم بخمسة آلاف من الملائفة وهذه السياقات سياقات الأيا كل آيات جلها في أحد نحو سقين آية في آل عمران في أحد لكن ما حصل الصبر كما قال بعضها التفسير في أحد حصل الصبر في بدر ولم يحصل الصبر في أحد من بعضهم فلم يحصل المدد تخلف الشرق فتخلف المشروط على ما قال بعضها التفسير في تلك المعركة حصلت مجالدة وصبر عظيم فجاء المدد من عند الله سبحانه وتعالى ومعركة أحد حصل صبر في البداية ثم حصل شيء قدره الله سبحانه وتعالى وإلا في البداية كانت مجالدة لأولئك الفجرة الذين جاءوا بطرا أشرا يريدون ألغموا على أهل الإسلام ولكن قدر الله ما شاء فعل فلم يحصل المدد في أحد حصل في بدر لأنه توفر الشرط عندهم فحصل المشروع من الله سبحانه وتعالى على ما تقدم معكم كلام أهل التفسير أن في أحد ما حصل هذا المدد الذي وعدوا به فهم وعدوا وهذه السياقات في أحد قال ثم قال بلى أين بدكم بلى حرف جواب وحذف المجاب به لسياق الكلام يدل عليه. بلا إن تصبروا أي نمدكم إن تصبروا نمدكم إن تصبروا فيكون بلا حرف جواب والخلاف الذي أجيب به محذوف. دل عليه السياق. ثم قال بلا أي نمدكم إن تصبروا لعدوكم أي على عدوكم وكأن اللام بمعنى على إن تصبروا على عدوكم وتتقوا إن تصبروا لعدوكم وتتقوا مخالفة نبيكم ويأتوكم يعني المشركين من فورهم هذا يأتوكم سرعان لأنهم يفورون عليكم لما حصل لهم في بدر ما حصل من الهزيمة التي تداعت بها العرب فارت قلوبهم عليكم مثل التنور ومثل القدر لما يغني أو مثل القدر لما يغني يفور كما يظن هؤلاء لا تزالت صدورهم تجيش عليكم وتفور عليكم يريدون بسرعة يرجعون وهم راجعون بسرعة والله يقول يجاوز سيأكل المدد ما يتأخر المدد أبدا إن حصل مجي منه سيحصل المدد إن تصبر وتتقوا ما عليكم هم يفورون الآن وسيرجعون سريعا إليكم ما يتأخرون سيرجعون لأن هزيمة مهسانة دعت بها العرب ببدر لما هزموا فحصل لهم شيء من فواران في صدورهم ففاروا كما يفور القدر ويغلي فرادا يرجع مرة ثانية كر على المسلمين في أحد فقال الله سبحانه وتعالى وعدا للمؤمنين أو واعدا مت... واعدا المؤمنين بهذا الوعد العظيم بل إن تصبر وتتقوا من فورهم هذا أي الذي أشرنا إليه يمدكم ربكم ما عليكم منهم ارجعون سيهزمون لكن اصبروا واتقوا اتقوا معصر النبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وخالف النبيكم وما عليكم منهم ولو أتوب بما أتوا به من العدد ما يضركم هذا ومن نصر إلا من عند الله ما هو بعدد لكن قدر الله ما شاء فعلا كما شغنا آنفا هذا معنى الآية على ما ذكر أهل التفسير بلا إن تصبر وتتقوا ويأتوكم من فوره ماذا فهو استعارة كما يقول بعضهم وهو على الحقيقة استعار في هذا الشوء عن حقيقة لكن المقصود به حيث المعنى العام هذا يأتوكم من فورهم فهم قد فارت صدورهم وغلت عليكم وسيرجعون إليكم سيرجعون. وإذا حصل الرجوع إليكم فالله يقول يمزدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ما عليكم إذا رجعوا سيحصل المدد بس أنتم صبروا واتقوا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قال بلا نمدكم إن تصبروا لعدوكم وتتقوا خلافة نبيكم وحذف المعمول وتتقوا خلافة نبيكم والذي يظهر أن القاعدة المعلومة في حذف المعلوم أنه إذا في حذف المعمول أنه إذا حذفه في العموم تتقوا نبيكم تتقوا ربكم تتكم محارم الله سبحانه وتعالى تتقون ما يجب اتقاؤه تتقون ما يجب اتقاؤه ومنه مخالفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على الغاعدة التي هي معلومة في أغراض حذف المعمول فإن من أغراضي حذف المعمول ومن علني حذف المعمول وأسباب حذف المعمول أنه يقصد العموم يحذف لأجل قصد العموم وتتقوا مخالفة نبيكم وتتقوا ربكم سبحانه وتعالى وتتقوا ما يجب اتقاؤه إذا حصل منكم هذا سيحصل بإذن الله النصر ويأتي المدد وهنا قيده المصنف وتتقوا أي مخالفة نبيكم لعله أخذ ذلك من استياق لأنه حصل شيء من مخالفة في تلك المعركة أو حصل أخذه من القرائم أخذ المعمون المقدر والذي يظهر يترك على عمومه يترك على عمومه وتتقوا كل ما يتقى قال وتتقوا أي مخالفة نبيكم ويأتوكم يعني المشركين من فورهم هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والحسن وأكثر المفسرين من وجوههم هذا من وجهه هذا بسرع يرجعون إليكم ويأتوكم من وجههم هذا فبإذن الله يحصل لكم المدد ما عليكم منهم خمس سنة من فورهم نحن سنمدوكم فورا ما يتأخر المدد وقال مجاهد والضحاك من غضبهم هذا فهم غضبوا جدا وحنقوا لما هزموا ببدر يأتوكم من فورهم من غضبهم هذا حصل لهم غضب لشك بسبب الهزيمة هذا قول آخر من وجههم هذا من غضبهم هذا وكله كما سمعت أنهم سيرجعون سراعا إليكم لأنهم هزموا ببدر وإذا رجعوا سراعا المدى سيأتي سراعا ما يتأخر وقال مجاهد الضحاك من غضبهم هذا لأنهم إنما رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر قول تعالى يمزدكم ربكم بخمسة آناف من الملائكة لم يرد خمس آناف سوى ما ذكر من آناف. مش عندك يا آناف لم يرد لم يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة آلاف لم يرد سيكون أراد يرد لأنه من الرباعい يرد المعنى المقصود يرد الله سبحانه وتعالى لم يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة آلاف بل أراد معهم وران معهم أي مع هؤلاء خمسة آلاف مع الثلاثة خمسة آلاف بل أرادوا مع هؤلاء، يعني كأنهم سيكونوا خمس المجموع ما هو خمس آلاف مستقل كأنه ولم يرد خمس آلاف سوى ما ذُكروا من ثلاثة آلاف بل أرادوا معهم سيكون خمسة كله المجموع خمسة أراد هذا ولم يرد خمسة مع ثلاثة سيكون ثمانية بل أرادا معهم وقوله مسومين أي معلمين أي عليهم علامات قد سوّموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها من غيرهم لأن السمة العلامة، فهؤلاء الملائكة على هذا القراء مسومين بكسر الواو أي معلمين علموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها دون غيرهم، واختلفوا بهذه العلامات التي علموا أنفسهم بها، وجعلوا علامات لهم، وقرآن أخرى مسومين أي سوهم الله، وجعل لهم علامات يعرفون بها مسومين أي سوهم الله، وجعل لهم علامات يعرفون بها. فإما أن يكون التسويم من قبلهم على قراءة كسر الواو أو يكون التسويم من قبل الله سبحانه وتعالى سومهم على قراءة مسومين بفتح الواو على المفعول والأولى على الفاعل قراءتان صحيحتان وابن جرير رجح مسومين على الفاعل قال وقوله مسومين معلمين قرى ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو وقر الآخرون بقية سبعة وقرن آخرون بفتحها فمن كسر الواو أراد أنهم سوموا خيلهم أيهم أو سوموا أنفسهم أيضا كذالك ذكر ذلك من الجوزي سوموا خيلهم أو سوموا أنفسهم يجعلوا لأنفسهم علامات إما في الخيل أو في ذواتهم قال فمن كسر الواو أراد أنهم سوموا خيلهم ومن فتحها أراد بهم أراد بهم أنفسهم والتسويم أي أنفسهم مسومين سوماهم الله سبحانه وتعالى على المفعول ومن فتح أراد به أنفسهم والتسويم الإعلام من السومة وهي العلامة واختلفوا في تلك العلامة قال عروة بن الزبيد ما كنيته عروة بن الزبيد يا سالم ما كنيته عروة بن الزبيد ما كنيته وين مالك وين صاحبك طيب عندما ترى تارا يحضر تارا يتخلف وعند لا بشرط هذا ترى يحضر تارا يتخلف بشرط هذا انت دائما موجود هنا يدك هذه ان شاء الله بيدنا لا هكذا مستمرة من إجابات من هو كنيته أبو المغيرة كنيته عبد الله صلحكم الله أنا سمع عن قنيدة مع اسمه اسمه موجود عروة هذا أبو المنذر أحسنته أبو المنذر شام بن عروة أبو المنذر لا لا ذا عرو بن الزبير هذاك ما أقصد شام نعم أحسنته لا لا شام أقصد مو هذا شام بن عروة أبو المنذر أما عرو بن الزبير خل من مرة معاكم؟ آه أبو عبد الله نعم أحسنته هشام المقصود هشام هشام بن عرّاب بن منذر لكن هنا عروة بن الزبير. قال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق على خيل بلق. والخيل البلق هي التي لونها في سواد وبياض. يعني ألوانها أسود وأبيض. خيل بلق. هذا هو الخيل البلق في لغة العرب أي أنها فيها سواد وبياض. على خيل بلق عليهم عمائم. صفر عليهم عمائم طيب صفر وقال علي, بن أبي وقال علي وابن عباس صفر صفر وهو جمع لون أصفر جمع لون أصفر عليهم عمائم صفر الله أعلم قد تقدم معكم أثر ابن عباس في العمائم أو الحديث الذي ذكره الألبان أنه موضوع أو منكر في مسألة العمائم على الملائكة بين أحمر بين أصفر بين سود هذا كله عليه دليل لكن يذكرها التفسير اعتمادا ربما على بعض الروايات التي أشار إليها علام الألباني فيما تقدم قالت كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر وقال علي, وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما كانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم الله أعلم وقال هشام بن عروة والكلبي عمائم صفر مرخات على أكتافهم الله وقال الضحاك والغتادة كانوا قد أعملوا قد أعملوا بالعهن في نواصل الخيل وأذنى بها وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر تسوموا إيه شعر علامات عليكم تسوم فإن الملائكة قد تسومت بالصوف الأبيض في قلالسهم في قلالسهم ومغافرهم هذا أيضاً تلالثة ذكره هنا ضعيف. الحاصل ما ثبت شيء عين تعيين العلامة وسومين ولا شك عليهم علامات أن التسويم هو العلامة والإعلام من السوم وهي العلامة لكن إيش هذه العلامات الله علم ما ندري فلم يثبت شيء فيما ذكر هنا فعل هذا نثبت هذا الأصل وهو وجود العلامات على الملائكة وأما تعين العلامة يحتاج إلى دليل فكانت الملائكة مسومة ومسومة كانت الملائكة مسومة ومسومة على ما ذكر في القراءتين